ظَرنِ وَمَاء خللَقُتُ وَوحيدَ وَجعَلت لَ مَا لَ النمْدُداَا وَجلت لَ م لَ نمْدُدَ وَبَنينَشههُ دَو وَمَهَدتُ لَ تمْهيدَا ثم يَطمع أن أأَزيدكَللا إنهُ كانَ لآياتن عَيدام.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 وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه